لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نار فقال لاهلهم خذو اني انست نارا لعل اتيكم منها بقبص او اجد على النار هدى فلما اتها نودي يا موسى انني انا ربك فاخلع عنك انك بالواد المقدس طوى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 امري وحلل عقد من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشرك في امري كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدَ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدَ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كما يوحي ان قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم مثل يلقه اليم مبالساحلي ياخذه عدو ل و عدو والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي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 نكفتونا فلبثت سنين في اهلي مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري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 ఫనీ మరెహరూలెరీ కేనే బి ఇ ఫెర్శీల మే అనే బ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 الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسقطن بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امره بينهم واسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اتو صفاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ۖ تُلْقِي وَإِنَّمَا أَنَا نَكُونُ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ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 وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَ بِرَبِّهَا هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لنؤثرك لن على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قض فقض ما انت قض انما تقضي هذه الحياه الدنيا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 وذالك جزاء ومن تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقه فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 اسراء الى قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا ولكننا هممنا اوزرا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القسامري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 రుహ్ మహ్ మెను ఫెత్త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 ولا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَاءَ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 اذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وشاء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِالثَّمِ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالثَّمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَرُّهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لا تراء فيها عوجا ولا امتا يوم اذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وقفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَه بِطَائِنِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاول انها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى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 ولا تمدن عينيك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ربك خير وابقا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 ౌల బిమ్ కబలి కోలుబ్బనూల